سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصراط كحد الشعرة أو كحد السيف وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات وإن جبريل عليه السلام لآخذ بحجزتي وإني لا أقول يا رب سلم سلم فالزالون والزالات يومئذ كثير ثم روى البيهقي من حديث سعيد بن زربي بسنده إلى أنس مرفوعا نحو ما تقدم بأبسط منه وإسناده ضعيف ولكن يتقوى بما قبله والله أعلم وقال الثوري عن حسين عن مجاهد عن جندة ابن أبي أمية أنه قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك وقرأ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وقال الضحاك لا ليس أحد إلا يعطى يوم القيامة نورا فإذا انتهوا إلى الصراط صفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال إسحاق بن بشر أبو حذيثة قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يدعو الناس يوم القيامه باسمائهم سترا منه على عباده فاما عند الصراط فان الله يعطي كل مؤمن النور وكل منافق نور فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون والمنافقات للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا اتمم لنا نورنا ولا يذكر عند ذلك ولا يذكر عند ذلك احد احد وقال ابن ابي حاتم بسنده عن سعد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أب الدرداء وأبا ذر يخبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له يوم القيامة في السجود وأول من يؤذن له في رفع رأسه فانظروا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. فأعرف أمتي من بين الأمم فقال له رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما, ما بين نوح إلى أمتك قال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم ووجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وذريتهم وقال ابن أبي حاتم بسنده عن صفوان بن عمرو أنه قال حدثني سليمان سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو امامه الباهلي فلما صلي على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو امامه أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تضعون منه إلى منزل آخر وهو هذا يشير إلى القبر بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله سبحانه ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة فإنكم لفي بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق لا يعطيان شيئا وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال يخادعون الله وهو خادعهم فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية يقول سليم بن عامر فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين المؤمن والمنافق وقال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي أمامة أنه قال تبعث ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله النور إلى المؤمنين على قدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم وقال الحسن وقتاده في قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قالا هو حائط بين الجنة والنار وقال ابن أسلم هو الذي قال الله وبينهما حجاب وهذا هو الصحيح وما رؤيا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكعب الأحبار عن كتب الإسرائيليين أنه سور بيت المقدس فضعيف جدا فإن كان أراد المتكلم بهذا ضرب مثال وتقريبا للمغيب بالشاهد فقريب ولعله مرادهما والله أعلم وقال أبو بكر بن أبي الدنيا عن محمد بن واسع أنه قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان يا أخي إياك أن تجمع بين الدنيا ما لا تؤدي شكره فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بصاحب الدنيا أطاع الله فيها وماله وما بين يديه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله امضي فقد أديت حق الله فيه قال ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفى به الصراط قال له ماله ألا أديت حق الله فيها فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور وعن عبيد بن عمير أنه كان يقول أيها الناس إنه جسر مجسور اعلاه دحض مزله مر الأول فنجا ومر الاخر فناج ومخدوش والملائكة على جنبات الجسر يقولون رب سلم سلم قال وإن الصراط مثل السيف على جسر جهنم وإن عليه كلاليب وحسك والذي نفسي بيده إن تلك الكلاليب والحسك لا بالمار... بالمارين عليها ومن تأخذه منهم ومن تخدشه من الرجل بصاحبه وصديقه والذي نفسه بيده إنه لا يؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعه ومضر رواه ابن أبي الدنيا وعن سعيد ابن أبي هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعر وبعض الناس مثل الواد الواسع رواه ابن أبي الدنيا وهذا الكلام صحيح إن شاء الله. وقال غيره بلغني أن الصراط إنما يراه ادق من الشعر وأحد من من الشعر وأحد من السيف الهالك الذي ليس بناج ويكون على بعض الناس أوسع من القاع والميدان المتسع يمضي عليه كيف شاء وقال ابن أبي الدنيا أيضا حدثنا الخليل بن عمر حدثنا ابن السماك الواعظ الزاهد أنه قال بلغني أن الصراط ثلاثة آلاف سنة ألف سنة يصعد الناس عليه، وألف سنة يستوي الناس على ظهره، وألف سنة يهبط الناس. وقال آخر من وسع على نفسه الصراط في الدنيا ضيق عليه ضيق علي باق عليه الصراط باق صراط الآخرة، ومن ضيق على نفسه الصراط في الدنيا وسع له الصراط في الآخرة. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي الجعد أنه قال إن لجهنم ثلاث قناطر قنطرة عليها الأمانة وقنطرة عليها الرحم وقنطرة الله وقنطرة الله عليها وهي المرصاد فمن نجا من هاتين لم ينج من هذه ثم قرأ إن ربك لب وقال عبيد الله ابن العيزار يمد الصراط يوم القيامة بين الأمانة والرحم وينادي, وينادي مناد على من أدى الأمانة ووصل الرحم فليمضي آمنا غير خائف رواه ابن أبي الدنيا وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة الفضيل بن عياض أنه قال بلغني أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة خمسة آلاف صعود وخمسة آلاف استواء على ظهره وخمسة نزول وهو أدق من الشعر وأحد من السيف على متن جهنم لا يجوزه إلا كل ضامر مهزول من خشية الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد حقيقة الأمور الغيبية التي يخبر الله جل وعلا بها لا بد من أن تصح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولا مجال الاجتهاد فيها الأقوال هذه كونه خمسة عشر سنة أو كونه قسمه لا وقسم وقسمه كذا تحتاج إلى إثبات والرأي لا دخل له في هذا وهذا خلاف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمر أحدهم كالبرق والاخر كلمح الطرف والآخر إلى آخره لهم لا يبقون عليه السنين وإنما يعبرون كما جاءت الأحاديث وقت قصير ولكن الصراط ليس على الأقدام عبوره ليس بالأقدام وإنما هو بالأعمال فصراط الله صراطان صراط معنوي وهو في هذه الدنيا الذي هو الاسلام هذا صراط الله من استقام عليه عبر على ذلك الصراط بسهولة الذي هو حسي الصراط الحسي الذي يكون يوم القيامة وهو جسر ولكن كونه متحركا أو كونه مثلا حار ما مقطع كونه حار فهو نعم لأنه فوق جهنم حكمه جهنم وسبق أن هذا أن العبور عليه على القول الصحيح من اقوال المفسرين هو معنى قوله وإن منكم اللواردها كان على ربك حدثا مقضية لأنه عليها فالورود هو العبور من فوقها بالنسبة للمؤمنين فمر الآخرة لا اجتهاد فيها ولا قياس فيها وإنما هي نصوص تؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كل من تكلم بشيء يجب أو يثبته بالدليل أما اجتهاد وتخرص هذا لا ينفع في هذه المواقع قال لا يجوزه إلا كل ضامر مهزول من خشية الله سبحانه ثم يبكي الفضيل رحمه الله الله أرحم من ذلك ورحمته واسعة الله جل وعلا وعد المؤمنين أنه يكرمهم ويجيهم والمؤمن الذي قام بأمر الله فلا خوف عليه ولا هو يحزن كما قال الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وسمعنا فيما موضى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لله مئة رحمة وأنه أنزل واحدة فقط يتراحم بها الخلق في هذه الدنيا وبهذه الرحمة ترفع الدابة حافرها عن ابنها لأن لا وتقال تقف له حتى يرضع من ذدها فإذا كان يوم القيامة أنزل التسع والتسعون وضم إليها هذه الآلة الجزء فرحم عباده أو أرحم الراحمين كما مضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي صارت تسعه في تسبي لما وجدت ولدها أخذته فارزقته على بطنها وارضعته فقال لهم اترون هذه طارحه ولدها في النار وهي تستطيع قالوا لا قال الله ارحم بعباده من هذه بولدها ولكن الانسان يعني عليه ان يراقب ربه ولا يخشى الا ان الله جل وعلا سيرحمه فإذا قام بما أوجب الله عليه في هذه الدار فهو آمن بإذن الله جل وعلا ومن كان اخر كلامه في هذه الدنيا دخل الجنة نعم كأخذ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع الحلبي قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيني وبينها حجاب فقلت إن في نفسي حاجة لم أجد أحدا لم أجد أحدا يشفيني منها قالت ممن أنت قلت من كندة قالت من أي الأجناد أنت قلت من أهل حمص قالت ماذا حاجتك قلت أحدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي عليه ساعة يوم القيامة لا يملك فيها لأحد شفاعة قالت نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد فقال نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد شيئا حتى أعلم أين يسلك بي وحين تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ما يفعل بي وعند الجسر حتى يستحد ويستحر قلت وما يستحد ويستحر قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف ويستحر حتى يكون مثل الجمرة فأما المؤمن فيجيز لا يضره وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه حز في قدميه فيهوي بيده إلى قدميه قال هل رأيت من يسعى حافيا. فتأخذه شوكة حتى تكاد, تكاد تنفذ قدميه فإنه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدميه فيقذف به في جهنم يهوي فيها مقدار خمسين عاما فقلت ما يثقل الرجل قالت بل يثقل ثقل عشر خليفات سمان فيومئذ يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام غريب نواصي والأقدام معناه أن المجرم يؤخذ برجليه وبرأسه ثم يلقى في النار يحذف حذفا بخلاف النار العاصي من المسلمين العصاة يدخلون النار يمشون مثل ما يدخل الذي يدخل السجن مع هؤلاء كما قال جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواصي والأقدام وامور الاخره كما سبق تختلف اختلاف عظيم باختلاف الأعمال و الإجرام فالمجرمون مصفدون في القيود والأصفاد والمقيامة فهم يتميزون ولكن ما يعبرون على الصراط الذي يعبر على الصراط المؤمن المخلط والمؤمن الخالص وسبق أنه يمضي إلى الجنة سبعون ألف بلا حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وأنهم يتماسكون الأيدي لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يعني يدخلون دفعة واحدة في الجنة وذلك لساعة باب الجنة ساعتها كما جاء في الحديث من المدينة الى صنعاء ما بين النصرعين ولا ثمانيه ابواب ياتي عليها يوم ولهذه الابواب كظيذ مزحومه الناس كثير جدا الذين يدخلون الجنه ومن دخل الجنة نسي كل ما مر عليه كل ما مر عليه ينساه فجنة هي مآلهم ومصيرهم وإن نالهم ما نالهم ولا لا بد من أن يلالهم شيء من الكروب من الأمور غير أنها تختلف وأمور الآخرة تختلف اختلاف كبير جدا ولهذا الموقف أخبرنا ربنا جل وعلا أن مقداره خمسين ألف سنة وكذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس على كل أحد هذا المؤمنين يرى مثل ما جاء في الحديث أنه مثل ما بعد العصر إلى غروب الشمس هذا من آيات الله الناس يختلفون اختلاف كبير جدا ومع ذلك ما ينفع نفس ما تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تعالى وتقدس لهذا كون مرتهن بعمله فقط لا عنده ولا ينفعه أما قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم حتى يرى أنه نجا من الصراط وكذا وكذا خلاف الحديث الصحيح الذي الذي مرى مضى لما قال له أنس ايش فعلي قال أنا فاعل إن شاء الله قال أين أجدك قال تجدون عند الميزان فان لم يكن عند الحوض فان لم يكن فعند الميزان فان لم يكن فعند الصراط لا اعدو ثلاثه هذه الاماكن وقال في الحديث الثاني الصحيح ولا يتكلم عند الصراط والرسل قائمه عند الصراط لا يتكلم الا الرسل وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم فإذا كان ربنا جل وعلا يقول في المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كيف الرسول صلى الله عليه وسلم رسول يكلمه الله جل وعلا في الموقف ولهذا يقيمه مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يقول ابن عباس عسى من الله واجبه يعني ليست الترجي كما هي للناس هي محققة كذلك في الحديث الصحيحه ان اولو العزم من الرسل يتدافعون الشفاعه الله جل وعلا إذا أراد أن يرحم عباده ويريحهم من الموقف ألهمهم طلب الشفاعة ولا يلزم أن يكون كل على الموقف يكفي يكون بعضهم يتشاورون فيما بينهم الناس واقفون في الموقف معهم الرسل معهم أبوهم آدم معهم كل, كل الخلق واقفين فيه ولكن يختلفون يقول بعضهم لبعض من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته فاذهبون إليه وهذا من الهام الله جل وعلا لهم وحتى يتبين فضل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاذهبون إليه ويقولون أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنة واسجد لك ملائكة الا ترى ما نحن فيه إيش فعلنا إيش فعلنا يا ربك فيعتذر ويرسلهم إلى نوح ويقول إن الله سماه عبدا شكورا اذهبوا إلي فيعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم يقول اذهبوا إلى خليل الرحمن وهذه خاصية لإبراهيم تخذها الله خليلا فيعتذر ويرسلهم إلى موسى الذي كلمه الله بلا واسطة وكتب له التوراة بيده ما موسى يرسلهم إلى عيسى وعيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لماذا ما ذهبوا إلى محمد أول مرة أول الامر كل هذا ليظهر الله جل وعلا كرامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل فيأتون إليه فأقول نعم أنا له فأذهب فإذا رأيت ربي أذهب إلى مكان تحت العرش فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا إلى آخره فهذا الحديث الذي ذكر عن عائشه لا يصح لأنه مخالف للنصوص الصحيحة الواضحة نعم. فصل الله عن الإمام ابن كثير رحمه الله المفروض أنه في مثل هذه الأشياء لا يذكر الحديث الضعيفة الحديث الضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها ولا يجوز لأنها توهم بعض الناس إذا سمعها توهم أن هذا حق فعلق في ذهنه وصار يتكلم به وهي الواقع مضرة ويكفي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال فصل قال الله تعالى فو لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية.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 أقسم الله تعالى بنفسه الكريمه أنه سيجمع بني آدم مما كان يطيع الشياطين ويعبدها مع الله عز وجل ويطيعها فيما تأمره به من معاصي الله عز وجل فإن طاعة الشياطين هي عبادتها فإذا كان يوم القيامة جمع الشياطين ومن أطاعهم وأحبرهم حول جهنم جثيا الشياطين تطلق على الإنس وعلى الجن كما قال الله جل وعلا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف فالقول غرورا شياطين الإنس أشر من شياطين الجن وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة شياطين يدعون إلى جهنم على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها فقيل, لهم فقيل له صفهم لنا قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يعني المنافقين ونحوهم وهم كثر فمن طاعهم فقد طاع الشيطان ومعلوم أن الشيطان الذي هو إبليس هو الذي يغوي الإنسان مع الهوى شهوات النفس والدنيا فالمغويات كثيرة ليست الشيطان طبعا الشيطان يوسوس فقط يوسوس في النفس ويدعو في الإنسان يشم قلبه يرى ماذا ميوله إليه ثم يدعوه إلى الشيء الذي يميل إليه ولهذا يتفاوت الناس إذا كان يعني شم من قلبه الجد والاجتهاد والقوه في الأمر دعاه إلى الغلو والزيادة على الدين والتطرف كما يقع الآن من المتطرفين حتى أصبحوا يعني يأتون بأشياء من أغرب ما يكون يزعمون أنها دين وهي كفر بالله جل وعلا وإن كان يرى أنه يشم من قلبه التقصير والكسل والخمول دعاه إلى الكسل كذلك وهكذا لأنه أعطاه الله جل وعلا قوة في ذلك ومع ذلك كلها وسوسة وكيده ضعيف إذا كان عند الإنسان استعان بالله جل وعلا خوف من الله فإنه يخالفه ويكفره وكل معصية تقع فهي من تسويل الشيطان وتزيينه وكل عبادة تقع فالحقيقة تقع على الشيطان لأن الحجارة التي تعبد والأشجار والقبور وغيرها ما فيها ما عندها شيء مقدرة على أن تدعو الناس قل اعبدوني ولا انا صل كذا وكذا وإنما هي تزيين تزيين من الشيطان ووسوسة وتقليد وجدوا عليه آبائهم سلكوا هذا المسلك فاتبعوه ومن الأجائب الأجائب الإنسان يعني يتأملها الإنسان كيف مثلا يأنفون أن يكون الرسول بشري منهم وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا لولا أنزل إلينا ملك وقالوا, وقالوا تطيعون بشرا مثلكم ياكل ويشرب كما تشربون يعني ثم يذهبون يعبدون البشر أيهما أعظم العباده ولا يعبدون بشر بل يعبدون أقل من قدر من البشر يعبدون بقره ولا يعبدون شجرة ولا يعبدون حتى قرد القرود وسخافة الإنسان تنتهي إلى ما لا يفعله الحيوان حتى يوجد بني آدم الآن من يعبد الفروج يعني أسوأ ما في الإنسان نسأل الله العافية وهذا من معنى قول الله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين كل هذه يعني تجعل الإنسان أسوأ حالة من الكلاب فالكلب أحسن منه فكثير من من يلبس الثياب الكلاب اطيب منه أحسن منه وأفضل منه ف... ومن عصى الله جل وعلا وعبد غيره فلا بد أن يكون عبدا للشيطان والشيطان دعوته لهم وحرصه عليهم حتى يكونوا معه في جهنم ثم يتبر منهم كما أخبر مثل اليهود الذين يقول كمثل الشيطان إذا قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك أني أخاف الله رب العالمين هكذا يعني بنو آدم ولكن العمور كلها بيد الله من تفضل الله جل, جل وعلا عليه ومن عليه وهداه فهو المهتدي وإلا لن يهتدي بنظره وقوته وفكره فهؤلاء الناس اليوم الذين نشاهدهم يخترعون المخترعات العظيمة الطائرات تجول الجو والباخرات في البحار والأسلحة والأمور الهائلة التي اخترعوها بعقولهم ما استطاعت هذه العقول ان تهديهم إلى السعادة فهم من أتعس ما يكونون في هذه الدنيا لهم هذه العقول ولكنهم عن الآخرة عمري أم عن الآخر ما الفائدة إذن هذه تنتهي ولا ولا تجزي عليهم شيئا إلا الأعمال التي قد تكون زيادة عذاب عليهم نسأل الله العافيه نعم قال وأحضرهم حول جهنم لكن هذه الأمور إذا تفكر فيها العبد المسلم يعني يزداد شكرا لله جل وعلا ما الذي جعلك مسلم بين هذه الاعداد الكبيرة هذا فضل الله يجب عليك أن تشكره وإلا من تبع أكثر منهم عقلا ولا أكبر منهم فكرا ولكن منة الله جل وعلا فعلى المسلم أن يزداد شكرا لله جل وعلا حيث جعله مسلما نعم قال واحضرهم حول جهنم جثية أي جلوسا على الركب كما قال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قياما وهم يعاينون هولها وبشاعة منظرها وقد جزموا أنهم داخلوها لا محاله كما قال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصريفة. الظنون اليقين العلم اليقين لأن الظن يأتي بمعنى العلم ويأتي بمعنى ترجيح أحد الجانبين كما يقول الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاك ربهم يعني يجزمون يعلمون ويجزمون. لأن الظن في الآخرة ظن الآخرة المسان يشك فيها هذا كفر بالله جل وعلا كما قال جل وعلا عن صاحب الجنة ما دخل جنة قال وما أظن هذه تبيد ابدا وما أظن الساعة القائمة وقال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من, من, من تراب ثم من نطفة يعني هذا كفر الشك في الظن في أمور الآخرة وأمور ال ولكن الظن هو كذا مرة يأتي بمعنى اليقين والعلم ومره يأتي بمعنى الشك نعم وقال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وقال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا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 هذا من التفضيل الذي ليس في الجانب الثاني منه مقابل اصلا فالنار لا تقابل الجنه بشيء ابدا فلهذا قال ذلك خير ام جنه الخلد ابي شك هذا والله جل وعلا يذكر هذا كثيرا في كتابه ترغيبا في الجنة وترغيبا في الايمان به والقيام بما أوجبه على عبده وقد جعل الأمور سهلة ميسورة ولكن على من يسرها الله عليه فما عليك إلا أن تكون العبادة لله وحده عبادتك لله وحده وتقيم الصلاة المكتوبة الصلوات التي هي خمس صلوات في اليوم والليلة ما يجب على العبد الله هذا فقط من الصلاة ثم إذا كان عندك مال تؤدي حقه الذي أوجبه الله عليك وهو في المئة اثنين ونصف فقط فالألف فيه خمس وعشرين خمس وعشرين ريال ألف ريال فيه خمس وعشرين وهكذا هذا الذي طلب منك تؤدي والباقي لك تصرف فيه كيف تشاء وإذا كذلك جاءك رمضان تصومه احتسابا وطاعة لله احتسابا للأجر وطاعة لله وايمانا بوعد الله كذلك إذا استطعت الحج تحج مرة في عمرك مرة واحدة ما يلزمك غير هذا فهل هذه صعبة؟ هذه اللي يدخل فيها الجنة هذه التي يدخل فيها الجنة لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذي اليمن في السنة العاشرة يعني آخر في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة ما قال افترض عليهم وتر ولا تفرض عليهم تهجد ولا تراويح ولا غيرها هذه كلها تطوى يتطوع بها الإنسان إذا جاء بها فله الأجر وله الفضل وله الدرجات وإن لم يأتي بها فلا فليس عليه شيء وكذلك قال إنهم طاعوك إلى ذلك لعلهم أن عليهم صدقة أن تأخذ من أغنيائهم وترد عليه قراهم يعني ليست الرسول هي لهم قد تأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فلم يخبره بالله بهذا بهذه الأمور في آخر حياته صلوات الله وسلم المقصود إن الأمر سهل ميسور والحمد لله وإنما على المسلم أن تكون رغبته في الله جل وعلا اكيده يكون عنده الرغبه وعنده أيضا الخوف من الله إذا ترك شيئا من الواجبات ترى الذنوب ولا بد من الذنوب لا بد العبد ما يخلو من الذنوب والله عبد كل هكذا حتى يغفر الله له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم لان الله غفور رحيم ف غفور رحيم لابد ان يكون هناك من يغفر له ولان الله جل وعلا تواب لا بد أن يكون هناك من يتوب فيتاب عليه فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المتقين الذين يعملون على رضا ربهم فيكرمهم الله جل وعلا في جنته وصلى الله وسلم على نبينا محمد